أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون. لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إلا يتعلون إلا الضن وإن الضن لا يغني من الحق شيئا.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 بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتمبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واشع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنكم أجنة وإذ أنكم أجنة في بطون أم هادكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتفقى أفرأيت الذي فولى وأعطى قليلا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما فيه شفف موسى وإذا راهما الذي وفى ألا تذر وازرة من وزر أخرى وأن ليس للإنسان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 خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّكُمْ كُنْتُمْ إِذًا فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّهُ هُوَ أَوْلَى وَأَقْوَى وَأَنَّهُ لَرْبُ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْعَظِيمَ وتمود فما أبقى وقوم نوح قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتنارى هذا نذير فَتِلْ أَاذَفًا أذفت الأذفا ليس لها من دون الله كاسفا فبأي آلاء ربك فسنرا هذا مذين من نذور الأولى أذفت الأذفا ليس لها من كَيْفَ أَسْمِعُ هَذَا الْحَدِيثَ تَخْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ تَسْجُدُونَ لِلَّهِ وَحْدَهُ